وتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَنَعْمَ اللَّهُ الَّذِي هَدَى الله نَتُلَتَي إِنَّهُ قَدْ وَبِ